ان ان الله كل مسؤول واوف الكيل اذا كلتم وازنوا بالقسط المستقيم ذلك خير واحسن تاويلا ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس إن السماء والبصر والفؤاد كلؤ لاك كن له مسؤولا ولا تمشي في الارض مرحا ان مرحا انك لن تفرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا في الارض مرحا انك لن تفرق الارض لن تبلغ الجبال طولا في الأرض مرح مرح إنك لن تخق الأرض لن تبلغ الجبالطلى كل ذلك كان سي سقل ذلك كان سييع سي كان سيءإ رك مكها ذلك م أو حائليك ربك ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه ولا تجعل مع الله الهه اخر فتلقى في جهنم ملوم ممدوح قلت بذلك الاخره بسم الله الرحمن الرحيم الله يرضى عنك ها اه انا بس كده بس هنطلع اول اه ده اه لا صوبر لو أنا تريد أنا راح بس انت شوف راح فين أنا أنا أنا راح فين أنا على من مصر الأول طيب ناشي. تأتي هطلع راكي حاجة صعب هنا كده ثلاثة إياه حمد الحمور فلا تعنوا ولا تقربوا مال اليتيم حتى يبلغ اشده اليتيم من مات ولديه قبل والديه قبل ان يبلغ قبل ان يبلغ الحلم اليتيم هو من مات ابوه قبل أن يبلغ الحلم نعم فماله ان ترك له مال يكون الوصيح سواء كان الأم العم يكون الوصيح يا أخلي معنا بس انتظر قال وَلَا تَطْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِاللَّتِهِ أَحْسَنِ والمعنى هنا بأنه يتجر فيها حتى لا تأكلها الصدقة وهذه باللتي أحسن كما قال عمرو بن خطاب التجر في مال اليتيم حتى لا تأكلها الصدقة عن الزكاة الزكاة واجبة الزكاة من الـ الـ ليست من الأحكام التكليفية لكنها من الأحكام الوضعية. ومنها أن الوصي لا يهب مالا يعني لا يقوى بالهبى من الصبي لا الهبى ولا العطية وأيضا إذا اتجر في ماله فلا يبيع بالتقصيد لا يبيعها منجمة عليكم السلام وبركاته لا يبيعها منجمة تعال لأن البيع بالتقصيد فيه خطورة والخطورة هنا هي بيع البيع بالتقصيد فيه خطورة وهي خطورة ضياع المال وأيضاً ألا يتصرف في ماله بقرض أن يقرض أحداً لأن هذا أيضاً تعريض ماله للخطورة وهذا كله في قول الله لفعله إلا باللاته أحسن وإذا كان وصيا فإن كان فقيراً فليأكل بالمعروف وإن كان غنياً فليستعفف هذا كله بالتي أحسن في أموال اليتامة والله جعل على حظ رأيام التحذير من أكل أموال اليتامة ظلماً قال انما يأكلون في بطنهم نارا وسيصلون سعيرا من يفعل ذلك هو التجرع على, على مال اليتامة ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده حتى يبلغ أشده لابد أن نعلم أنه, أنه بلوغ الأشد ما قال بلوغ الحلم بلوغ الأشد هو أن يكون رشيدا يعني يبلغ الحلم وأن يكون درشد في المالي في التصرف في البيع والشراء ان العلماء جلى فعلى ماذا قال قال فان انستم منهم رجدا فادفعوا إليهم اموالهم بهذا عندنا منطوق وعندنا عندنا منطوق وعندنا وعندنا مفهوم فعين انستم منهم رجدا هذا المفهوم ان لم تانسوا منهم الرشد فلا تدفعوا لهم الاموال الظهر بس ماشي قال المولد طب ده كده يا معلم ترجع برضو انت خدتها نطلع كده تحضركم حقيقي انا نخش نخش كان مسؤولا الوفاء بالعهد من أعظم خلال المؤمنين ونقض العهد والخلف بالوعد من صفات المنافقين طال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم طال آية المنافق ثلاث وذكر منها إذا وعد أخلف وقال أيضا أربع من كنا فيه كان من أفغن خالصا فيها الخلف بالوعد او الغدر بالعهد فالوفاء بالوعد من أعظم خلال المؤمنين الصادقين لكن هناك كما يعني لابد أن نبين أمرا يفهمه الناس فهما مغلوطا هذا فهم المغلوط هو أن, أن أناسا يتهمون أي أحد أخلف وعده أنه منافق أو في صفر من صفات المنافقين وهذا خطأ بيّن سنبينه إن شاء الله لكن الخلف بالوعد إن استمر المرء عليه وكانت خلى من خلاله كانت كبيرة من الكبائر وكما قلنا هي صفة من صفات المنافقين والمرء يعنى بنفسي أن يكون على شبه هؤلاء الذين قال فيهم الله جل فعلاء إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار قال الله تعالى أمنوا من عهد الله لإن آتانا من فضله لنصدقن ونكونن من الصالحين الله قال فلما فضلي إيش؟ بخلوا به وتولوا قال الله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يبقى نهو النفاق في القلوب نعوذ بنا نقل ذلك كل ذلك وعقوبة ذلك تكون لمن وعد وبية الخلف لمن وعد وبية الخلف لكن من وعد وأراد الوفاء ولم يستطع فهذا لا ينزل تحت هذا لا ينزل تحتها وال والمساله ان ان المراه دائر في الوعدي والعهدي بين معاملتين معامله بينه وبين ربه ومعامله بينه وبين عباد الله الذين بينه وبين ربه ووجب عليه ان يفي ما وعد به لله جل في علام وقد ضرب لنا الكرام أروع الأمثلة في ذلك أنس بن النضر لما خارج النبي صلى الله عليه وسلم للعير ما أراد الغزو الزوال النضر لم يخرج معه كان الأمر على الاختيار فقال النبي فقال أنس رضي الله عنه وأرضاه تسامحنا اي تقصير بالله عليك الله يرضى الله قال انس بن النضر اول غزوه يغزوها النبي صلى الله عليه وسلم لست معه فيها لين ابقاني الله جل وعلا لغزوه اخرى لا الله لا ير لا يرانا الله مني كذا خيرا يعني وما افصح اجمل خشي على نفسه لكنه عدى بينه وبين ربه جل في علام انظر كيف كان صادقا مع ربي صدق الله فصدقه الله جل في علام هذا أنزل الله فيه آيات قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر انظر هنا كيف كان الأمر من هؤلاء الأخيار الأبرار صدقوا ربهم فيما عهدوا الله عليه من المؤين يا رجال صدقوا مع عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر منهم أنس بن النطر كان الجميع يفر وأنس يتقدم قال له سعد بن عباد سعد بن معاذ ماذا تفعل يا أنس وهو يعني يدخل في سوء الكفار والجميع تراجع قال إيه يا سعد والذي نفسي بيدي قلني لأشتم رائحة الجنة من دون أحد وعمر بالجموح هو الذي قام يعني جاء أولاده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله يعني كلمه فقال له النبي إن الله أنزل عذرك في الكتاب ليس على الأعمى حرجنا على الأعرج حرج إلى آخر الآيات هو كان أعرج فقال والذي نفسي بيدي لأطأن بعرجات هذه الجنة والذي نفسي بيدي لأطأنا بعرجات هذه الجنة وبعض الصحابة لا أذكر اسمه الآن قام دعا ربه قبل ليلة أحد قال الله مرزقني بكافر جلد صلب يقتلني ثم يبقى قربطني ويجدع أنفي ثم أبعث بين يديك فتسألني فأقول فيك يا رب الله أكبر فقام عمل الجموح وكان في أحد فقتل هو الذي أقسم لأطأنا بعرجات هذه الجنة ونحن ننتظر أن نرى ذلك بالجنة ولن يكون عرجا بإذن الله وهذا الصاحب الجليل الذي, الذي, الذي دعا ربه أن يرزق بالكافر في, في أحد رزق الله بكافر فقتله وبقر بطنه وجدع أنفه على ما أصف فقال النبي صلى الله فرأاه في أحد رزق الله بكافر فعل ما قال وما دعا به كان صديقا فصدق الله للفعلها وفوا لله فوفى الله لهم هذه المعاملة بين, العبد و... بين الرب وبين عبدي طيب هنا كثير ما يكون السؤال أنا دعوت الله للفعلها كثير عزيز. وعهدت ربي على معصية لا يأتيها ويأتيها المرء يتوب ويرجع يتوب ويرجع ليس،, ليس هذا خلف في الوعد ليس هذا خلف في الوعد الخلف في الوعد هو الإصرار فإن أصر فيكون قد أذنب لذلك قال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصر من استغفر ولو عاد سبعين مره ولو عاد سبعين مره قالوا اوفوا العهده وايضا وفاء العهد بين العبد وبين العبد وهذا اصله انتموا بعدين وهذا كما بينا قبل ذلك انه لا يبيت النيه عماد جحش ممتاز بركت جهاد رفع الله مقامك ما انا ما اعرفش المكان كيف انا بقى انتموا ونمشي فيكون الوعد بين العبد والعبد أنه إن بايت النية على الخلف ففي خاصة من خصال المنافقين لكن لو بايت النية على الوفاء وما استطاع <تصفيق> هذه لا تدخل في هذا النهي لا تدخل في هذا النهي وأفضل الناس كما قلت من سعى إلى الوفاء بالعهد والوعد والعهد مع الله جل في علاه قال الله تبارك وتعالى ولا تقربوا ما لا ياتيك الا بالاتي احسن وحتى ابلغ اشد ده واوف بالعهد ان العهد كان, كان الله سائلك عنه والله محاسبك عليك فانت ستسال عما كان بينك وبين ربك من مؤهادات فان خلفت فانتظر من الله العقاب او العفو فأنت في مشيعة الله جل vorlad قال إن العهد كان مسؤولا يعني الله عنه, يسألك عنه وان كنت مسؤولا فأعدد للسؤال جوابها ونسأل الله الرد فعل عنها أن يكون لسان حالنا وفعالنا ومقالنا الصدق مع الله جل فعل والصدق مع عباد الله جل فعل ونعوذ بالله من التذيف والتزوير ونعوذ بالله من التدليس ومن المحاورة نعوذ بالله من ذلك اللهم اجعلنا من الصادقين يا رحم رحمين قالها واوفوا الكيل اذا كيلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم قال واوفوا الكيل اذا كيلتم اي اتموه ولا تبخسوا الناس اشياءهم قال الله تعالى ويل للمطففين شوف التطفيف الكيل هذا وانهم يوفون إذا, إذا, إذا كان الوزن لهم يستوفون واذا كان الوزن عليهم لا يعني يقصرون في ذلك قال واوفوا الكيل اذا كلتم اتمموه ولا تبخسوا الناس اشياء اشياءها واوفوا الكيل اذا كلتم وها دي ايضا قد يقال واوفوا الكيل عند عند التسكيه او عند الجرح والتعديل يدخل فيها لانه يعمها قول لا وعيل للمطففين يعني إذا تكلم عن نفسي قال انا ابن ابن جلال وطلعه قال انا وانا وانا عظامي هو وجدي وأبي والعلماء أقاردي وأنا وأتكلم عن نفسي وإذا جاء ذكر عنده عالم أو طالب علم مثله تراه يعني, يعني إن, إن قال فيه قولا حسنا لم, لم يصعد فيه القول ولم و و ولا يفي له حقه وإن أرد القطح تراه يغالف القطح أو الجرح يغالف الجرح وهذا التطفيب سيحسب به عند ربه إذا لا فعله قالوا اوفوا الكيله اذا اكلتم وازنوا بالقسطاس المستقيم هذه هذه قرئت ايضا قسطاس مستقيم وهذه قراءه قراءه ابن كثير تلاوه ابن كثير و نافع و ابي عامر و بكر نعم والاشور هي هي وازنوا بالقسطاس المستقيم وازنوا بالقسطاس المستقيم يعني الميزان الحق وقال القصاص كلمه روميه عربت نعم والله والحق ان القران ليس فيه ليس فيه كلام اعجمي القرآن كله عربي تنزيل رب العالمين نزل به روح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين اذا قال وازنوا بالقصاص المستقيم يعني ميزان الحق واياكم من الحيده والعدول عن الحق اياكم من الغلو والجفو وهذا الذي يعتر الناس جميعا والوفى بالكيل هذا كلتم وازِنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تاويلا ذلك خير لكم عند ربكم جل في علا فالوفاء بالعهد والوفاء ايضا بالميزان خير لكم عند ربكم جل في علا ففيه التقوى وفيه الورع وفيه الأجر وأن الله جل في علا لا يضيع من, من احسن امما احسن لا يضيع اجر من احسن عملا قال ذلك خير واحسن تاويلا يعني عاقبه في الجزاء أحسن تأويلاً يعني في آخر أز... في, في آخرة حياتك تكون سعيداً مسروراً بما فعلت كما قال الله جلالة من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة وأيضاً قال الله تعالى خير وأحسن تأويلاً يعني في الآخرة فخير لك عند ربك ممدوحة, ممدوحة ممدحة وخير لك في حياتك الدنيا بأن الله يعطيك رزقا على ذلك خلفا له رزقا على ذلك في الدنيا مع تثبيت الأجل في الآخرة وأحسن تأويلا يعني مآلا احسن مآلا فستكون بدوار ربك جل في علاء في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك المقتدر قال ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم اصلا ان القيافه وهي تتبع الاثر قف يقو يقوف كما قال العلماء يجعلونها من قفوت نعم ويحرك الفاء قال ولا تقف ما ليس لك به علم قال طبعا لا تقص ما ليس لك به علم قال العلماء اختلفوا في معناها على اقوال الأربعة قال بعضهم لا تقفوا ليس لك به علم لا ترمي أحدا بما ليس لك به علم صحان الله قد يرميه فقط لأنه أمره لأنه سيكون له حظوة عنده هو عاش دهرا يحلم بشيء فقدر الله أنه في يد رجل خسيس فالخسيس بيستخدم العرايس عنده استخداما طيبا يأمر هذا بداك ويأمر إن أردت الحظوة هو يقرب لك اللحم فإن أردت الحظوة افعل كذا تكلم عن فلان أو فعل كذا وافعل كذا والمسكين يريد حظوة وهو خبيث النفس صراحة هو أصلا معوج خبيث النفس لأن المسألة هذه لا تأتي إلا من الطيور التي تقع على أشكالها كل خليل يأوي إلى خليله لا سيما وأن الأمر ظاهر بالجنود أروح مرامة أ يعني أ الأرواح جنود مجندة ما تعرف منها اختلف وما تناكع منها اختلف فانظر هنا فتجد خبيث النفس صادف هواها قلبا خاليا فإيش فتمكن بل الأعظم مثالا في هذا الباب الخسيس مع الخسيس أو الخسيس مع الخسيس وافق شن طبق وافقه فعنق وافق شن طبقه فيرمي يرمي غيره بما ليس له به علم لمأر الحظ والتي أرادها لمأرب آخر كانت له وهو لو يعلم الغبي الخسيس لو كان فقيها حقا لعلم أن المنافق يؤتى بنقيد فصده وما قدره الله سيكون وأنت مهما فعلت لتسقط من علاه الله جل فعلها فأنت ساقط ساقط سقوطا ساقت مدويا مزريا المسألة في اعتراض على حكمة الله جل فعلها فيبدأ هنا يقول قال لا ترمي أحدا بما ليس له لك به علم وهذا قول ابن عباس وهذه أم المصائب بل لو كان فيه والله وذكرته في المجالس لكنت عند الله مزموما لأنك مغتاب تربيتك أصلا تربية غير سوية ده غير الديانة طبعا الرقة في الدين تربية وديانة فأنت مغتاب والمغتاب ساقط لأنه قال للنبي يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول طب هو فيه لنا بقوله الآن للناس فقال النبي إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته عن تواقف الكبير ساقط العدالة فقد اغتبته وإن لم يكن فقد بهدته وإن لم يكن فقد بهدته فانظر في هذا الباب جيدا ودقق النظر قال لا ترمي أحدا بما ليس لك به علم خرص وتخمين فقط وتناقلات من ساقط لساقط ولن ترد هذا مشبعا إلا في دويرة الساقطين فقط أما النبلاء فهم أرفع الناس تجد إن جاءه الخبيث يحدثه قال إما أن تتق الله وتتوب وإما أن ترجع عنا وإلا سأنالك ما لا تحمده كما قال عموة ابن عبد العزيز قال أنت, أنت, أنت اليوم عندنا نمام ولك التعذير إما أن تجهز نفسك لذلك وإما أن تتوب أمامي الآن قال طبت إلى الله وترجعت تبت إلى الله وترجعت لا ترمي أحدا بما ليس لك به علم والمعنى الثاني في قول ولا تقف ما ليس لك به علم لا تقل رأيت ولم ترى ولا تقل سمعت ولم تسمع طبعا هذه مسألة على الرؤية لأن من, من, من يري عينه ما لم ترى كان كاذبا ولم <تصفيق> وكان له الإعقاب عند ربي جالة في علاء كما ورد في الحديث الذي في الصعيحين وقال ابن عباس أيضا لا تقف ما ليس لك بعلم لا تشرك بالله شيئا لأنه لا يمكن الشرك أن يكون عن علم بحال من الأحوال لا تشرك بالله شيئا وهذا أصل أصيل سنبين أن هذه الآية أيضا فاصل في مسألة الأسماء والصفات لا تشرك بالله شيئا لا تشرك لا في الأسماء والصفات لا في الربوبية لا في الإلهية لا تشرك بالله شيئا لأنه لا علم مع الذي أشرك بالله جل في أولان قال أيضا محمد بن حنفية لا تقف ما ليس لك بعلم لا تقل بالزور ومن أكبر كبائر قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا بكم أكبر كبائر ثم قال ألا وقول الزور كان, جالساً فالتك... كان متكئا فجلس قال ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور فقالوا قلنا ليته سكت بأبي هو وأمي أيضا في قولي لا تقف ما ليس لك به علم فيها دلالة على, على أنه لا يجوز الاشتقاق ولا يقال بالاشتقاق في صفات الله جل في علان يعني لا يشتق الاسم من الصفة الرحمة عاش استوى لا يقولون بأن الله اسم مستوي حاشا سبحانه جل في علان لا اشتقاق في الصفات بحل من الأحوال ومع أن أسماء الله مشتقة نعم لأنها تضمن صفات كمال لكن لا اشتقاق اسم من الصفه لا اشتقاق اسم من الصفه واصله ايضا في قول الله جل وعلا ولا تقصم ما ليس لك به علم قال ولا تقصم ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا فان فان الله سيسال السمع على ما سمعت هل سمعت ما يرضي الله ما يرضي الله أم لا والبصر أيضا والفؤاد فنسال الله جل وعلا اليد على الميل حقا والنظر حقا والسمع حقا اللهم امين رب العالمين كل اداك كان عنه مسؤوله يعني ستسأل عن كل شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على من ادم حفظه منزه مدر كون ذلك كلام محاله العين تزني وزنا النظر اليد تزني وزنا البطش الى اخر الحديث فيسال عن كل صغير وكبير طيب ناقف عند هذا انا يعني المغرب قريب صحيح طيب افضل طيب هات اي شيء مافي؟ شو ستجوك انا اطفال لا ما تدخل فلاس طيب خلص هم يذكروني بالآيات سوالواقف اه انا الفاد المستنبطر كل معنى طيب انشاء الله نهاية ليني الكتب اشيخ و لا تاخد ايه سيدنا انا ااخد الشمكة شش شش شش شش شش الفائد المستنبطة انا عايز الاتم الاول لا لا لا ما اريد ما اريد ما اريد, ما أريد. ما أريد. معك الهاتف؟ مجيد من حسن الإيمان للوفاء بالعهد من حسن الإيمان للوفاء بالعهد الغش ليس من أخلاق المسلمين الغش ليس من أخلاق المسلمين المغتاب ساخت العدالة فكيف بمن يلغ في أعراض العلماء وطلبة العلم؟ لا يجد الاشتقاق في إصحاق الله هذا الفعلان لا شيء نهر سلوة اللهم عموت اي شيء اي شيء بس المجلس الاول اثبات السؤال اثبات السؤال هذا يوم القيامه هل هل الفايد شفع متر شوف هاي مكان مسته هنا نجيس هنا سمعنه ها نجيب